لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابيا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأََّ الذيينَ عملوا فَ يَعلمونَ أنهُ الحَقُّمِ الرَّهِ وَمَّ الذيينَ كَثَوا فَ يَقولونَ ماذا راضَ الله بذاذا ممثلَ يضِللُ بهِه ككثير وَيَحْد بهه كثير به وَما يظِللُ بهِه إِلَّا الْفَاشطينَ الذيينَ يَنقُضونَ اححضَ اللههِ مِنْ بعد مساتِه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 ث بَثناكم مِنْ بعد مْوتِكُمْ لعلكممْ تَشكون وَظَلنا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَأَنزَلنا عَلَكُم المَنَّ وَسلوى كلوا مِنْ طَيجباتَاتِ مَا وَزَقَنَاكمْ وماَا ظَرَمون وَ كانَوا أَْفُسَهُم يَظْمون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 وإذ استسقى موسى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتدون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون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 وَقَالُوا لَمْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَجَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَقَلَّطُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والَّذِينَ آمنوا وَعملِلُ الصَّالحَاتِ أُولائِكَ أَصْحَابُ الجَّتِبُم فيِيهَا خَالدُون وَإِذ أخَذْناَ م فاقَبَني إصر إِلَ لا تععمُدونَ إلَّى اللهَّ وَبالِالْوالِدَْنِ إحْسَانوا وَذِي الْقُرْربَ وَالتام وَالْمَساكين وَقُ للَِّاسِ حُسْنَ وَطيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكَان ثُم تََّيْتُمْ إِللاا قَللَ مِنكُم وَأَنتُم مُعْرِضون وَإذْ أَخَذْم م فَاقَكُمْ لا تَسبِكونَ دِمَا أَكم وَلا تُخْرِرجونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ ذيَارِكُمْ ثمُما أقرْرتُم وأنْنتُمْ تَشحَدُون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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يدعو الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته يشاء والله ذو العظيم من انسخ من ايه او ننسخها لا ناتي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 وَلا خَُْعَلَْهم وَلاهُمْ يَحزَنُون وَقالة اليوودُ ليسة النَّصار على شيءئ وقالت النَّصَار ليسة اليُودُ على شيءَ وَهُمْ يطونَ الكتاب كَذَلِلكَ قال الذيِنَ لا يعلمُونَ بمثل قوَْهممْ فَلَّهُ يَحكمُُ بينهُم يَوم القيامة في م كانوا فيِيه يَاقْتَلِفُون.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 وابتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إرراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يمال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا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 وَصَّابِهَا إْرهِمُ بَنِيهِ وَيعكوبَ يا بَنِيَّ إَِّ الله قَطَلَكُ مدينينَ فَلا تَموتَُّ إِللا وَأَْنتُم مُسلمُون أَمْكُ تُم شُهَداء إذ حَظَرَ يَعْكوبَ الْ الموْوتُ إِذ قال لِبَنِيهِ مَا تَعمدونَ منِنْ بعد قالوا نَعبضُ إلَكَ وَإِلَها آببَائِكَ إذَ رهِمَ وَإسماعلَ وَِسْحَطَ إلَهُ وَاح وَنَحمُ هُ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 وَم الله بغَافٍِ عََّا تَعملون تِلكَ أَّةُ قَدْ خَلَت لَ مَا كَ سَبت وَلَكَُّ كَ سَبَةم وَلا تُسْألونَ عََّا كانَوا يَععمللون صَدَقَ اللظين